قَائِمًا يَدْعُو رَبَّهُ السَّجِيدَ لَا تَمُوتُنَّ وَلَا I feel more O is een beetje de beetje أَذْهَبُ وَكَانَ نَاصِرِي من مِنَ الْإِذَاءِ يَا قَوْلُ لَهُ فلعلك رَ انَكَ بَ كَ يُ نُ نُ رَ كَ لعلك باقي عناك سكعد أسايم موحر للميوم بهذا الحديث يا سك Oh. Mm -hmm. حسبك أن أطلع عابل Ik heb ben. The king of the king of Je waant het toe in een oceaan zo Oh God all my forgive me نحن فوقه لازم بابعوه ذلول خاص عينه منه ابي صد ينتن من يود ويقولون <تصفيق> قصوا على مركة ما بها وهو من العسق إنه يُرُونَ الْقَمَرَ وَعَلَيْكَ مَا كَانَ بِهِ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 aankomen aan moru uili mo o he Oh, are here for the sake of هؤلاء إخوانك تخلو من دونه أن يذهب وتعال Oh, wa la ya'tununa ya'muna antu qawluna اولئك هم الملائكه انت خلوا منه Uh huh?